בוקט 2. 43. (3 ו-4). (3 ו-4). בגן החיות. פי חדיקת אל שם נמצא גן החיות. تلك هي حديقة الحيوان؟ هل هي حديقة الحيوان؟ شام نمتأت هجرافوت هنالك الزرافات هنالك الزرافات هيخان نمتأيم هدوبيم؟ أين الدبابة؟ أين الدباب؟ هيخان هابيليم؟ أين الفيالة؟, أين الفيالة؟ هي خانها نخشيم؟ أين الحيات؟, أين الحيات؟ هي خانها أغيوت؟ أين الأسود؟, أين الأسود؟ يشلي متسلمة؟ معي كاميرات صور, معي كاميرا صور. شام مصغة مع كاميرا فييديو مع كاميرا فييدو هي خها صللة أين تجد بطية أين توجد بطية هي خ تمهايم أين طور الطريق أينطور الطريق؟ خ تيمها الكجر أ الكجر أ الكغرر هي خ تيمها كغن فيم أين, أين, أين القرن أ وحيد القرن هي خانها الشغيم أ تجد دورة ياه حام أين تجد دورة المياها؟ שם נמצא בית הקפה. הונקה מקהה. שם יש מסעדה. הונקה מטעם. היכן נמצאים הגמלים? אין אל-ג'מאל? אין אל-ג'מאל. ال الغلات والحمر الوحشية ا الجورلات والحمور الوحشية هي خ نتسائم النغيم تنيم النمور والتماسية النمور والتماس